كتاب الأعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله لا زلنا مع هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى مع تدبر كتاب الله يبخت المتدبرين يبخت اللي هيوقف على باب ربنا يبخت اللي هيصبر على باب الله سبحانه وتعالى يبخت اللي هيبذل وصع في تدبر القرآن ده جوهيرج يا جماعة ده, بي ده بيتعامل مع مشكات الوحي يا أخوانه وجاهدهم به جهادا كبير القرآن ده سلاحك في الحياة القرآن ده سيفك القرآن ده أقوى نور ر وجود كله اوعد ضيعه تعالوا بقى مع شعارات الجزء الثامن باذن الله اول شعار كده سريع بس يفتح نفسنا للحياة وهو وليهم بما كانوا يعملون الله هو العمل الصالح بيجيب الصمرة الرهيبة دي وهو هو بنفسه سبحانه وتعالى مش هيبعث لك ملك يتولاك مش هيبعث لك حد يتولاك هو بنفسه هتولك وهو وليهم يعني انا فلان يلياني يعني اقرب واحد لي هيبقى اقرب واحد ليك هيبقى ربنا اقرب حد ليك لو اتزنقت او لو قعت في زنقة هيبقى اقرب حد ليك لو احتجت اي احتياج هتلاقي ربنا جنبك هتلاقي ربنا معك في كل ازمة في حياتك بايه بما كانوا يعملون بالاستمرار على عمل الصالح بانك انت مستمر مع الله سبحانه وتعالى ماذا لو اخترنا الله يا انضم للفريق الكسبان يا بغت اللي هيصبر على باب ربنا سبحانه وتعالى الشعار الثاني ربنا استمتع بعضنا ببعض الكلمة دي يعني يا جماعة جنود إبليس شياطين الإنس وشياطين الجن ربنا بجمعهم يوم القيامة وبيسأل شياطين الجن يا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس يعني انتوا قعدتوا تجندوا من البشر كتير لحد ما حولتوا بشر كتير أو بقوا جنود لإبليس بقوا جنود ليكم بقوا أعداء للأنبياء بيحاربوا الدعاء في كل مكان بيحاربوا الدين هم بشر بس جنود لإبليس قد استكسرتم من الانس عرفتوا الجنده كتير قوي يبقوا خونا للبشر ويبقوا في صالح ابليس ضد البشر وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض كلمة غريبة قوي يا جماعة استمتع استمتع ده كلمة معناها قمة اللذة يعني الكلمة دي ممكن تبقى يوم القيامة ما بين واحد وواحدة واحدة متجوزة جزء سافر وقامت علاقة خيانة زوجية مع واحد وجزء مش مسافر وتستمتعوا بعد كده في القبر اللي اتنين جم في فرن بقى تحت القبر اللي هو النبي عسامي تكلم عنه في عذاب القبر صحيح البخاري انما هنا ده, ده ده ده يعني جنود ابليس من شهاتين الانس وشهاتين الجن بيقولوا ربنا استمتع بعضنا ببعض يع احنا العلاقه اللي بيننا دي عيشتنا في الدنيا في لذه رهيبه عيشتنا في متعه رهيبة. احنا يا الاستمتاع واللذه الجن ساعدوا على الزنا ساعدوا الانس على المال الحرام ساعدوا الانس على الشهوات الرهيبه والانس ساعدوا الجن على انهم يحربوا الديب وانهم يفجروا في الارض ويفسدوا في الارض يعني مش معنى ان الحاجه ممتعه انها حلال. يعني ما فيش حاجة اسمها انك تروح لربنا او حد يدعوك الى الله ويقولك انت بتعمل كده ليه اصلا بس تمتع حتى لو ممتعة لازم تعرف ان الموت عليها نهاية انك لما تقف بين ايدين ربنا اتقول ان استمتعت في الدنيا بس متعة حرام, حرام يا رب يبقى مهما كانت الحاجة ممتعة سبها مش لانها مش ممتعة لانها حرام لانها حرام ولانك هتتحاسب عنها امام الله سبحانه وتعالى من الشعارات القرآنية ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم يعني نظريه المؤامره طلعت صح يا جماعه يعني انت ما تتش متخيل انت في ناس بتخطط عشان انت دينك يتدمر قد ايه وعشان انت تضيع في الحياة قد ايه ربنا بيقول في شياطين قاعدين يخططوا للبشر عشان حاجتين رقم واحد ليردوهم يعني ايه ليردوهم شفتوا صقر ووعل مثلا او اي حيوان واقف على قمه الجبل قام الصقر جاي حاضت ال... الحيوان تحت جناحه ورفعه وامسايبه يترد من قمه الجبل وعظمه ويتحطب لحد ما وصل لقاع دي المرحلة الاولى اللي الشيطان عايزة منك الشيطان مش عايزك تخلاح جابك بس الشيطان مش عايزك سميلتزام ده عايز يرديك ده عايز يسيبك في القاع عايز يحطمك عايز ينزلك من على قمة التدين لقاع البعد عن الدين طيب هيسيبك بقى في القاع لا فقد بعه الشيطان الشيطان لو سبك في القاع شوية وهتندم وهترجع تطلع تاني للدين المرحلة التانية وليلبسه عليهم دينهم انك وانت في القاع يبدأ بقى يديك دين مشوه يديك دين يصور لك الحرام انه حلال والحلال انه حرام زي ما صور لهم انه وقت بناتهم ده زي ما صور لهم انه ده دين يبقى ده خطة الشيطان عشان يدمر البشرية خد بالك في نظرية مؤامرة بحقيقة حقيقية خد بالك اوعي تنزلي من على القمة اوعي الشيطان يضيعك الشعار التالت قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم تعالوا اعلوا هو انت مش قادر تشوف جمال الحرام ليه? مش قادر تشوف حكمة الشرع في تحريم اشياء ليه? لانك انت الشهوات عمياك طب اعلى فوق شهواتك ساعتها تشوف حكمة التشريع ما حرب يا جماعة يعني لو واحد مثلا نسأل الله العفو والعافية واحد مبتلب حصوات في الكلا وعمل عمليتين ثلاثة ومتعذب ومهدد بالفشل الكلوي نسأل الله العفو والعافية بسبب الحصوات واحد جي قال له انا هقول لك العشر اكلات اللي السبب في تكوين دهم ما عادش هيبقى في حصوه انا هقول لك ال اكلات اللي بيجيبوا السرطان انا هقول لك ال اكلات اللي بيجيبوا الزهايمر او فشل كبدي انا هقولها تدفع كام تدفع مليون جنيه والله العظيم والله لو معاه مليون جنيه ادفعهم بس عرفني اذا يخلص من ده هو دي كلمه حرام حرام الحاجات اللي ربنا كتب عليها حرام هي الحاجات اللي هتحطم لك حياتك هي الحاجات اللي هتعيشك نزله مستشفيات نفسية هي الحاجات اللي هتحطم لك دنيتك واخرتك هي الحرام كده يا جماعة الحرام ده نعمة من نعم ربنا عايزين نعلى مش هنعلى غير لما نتخلص من قيود الحرام لما نسيب الحرام هنعلى قول تعالوا اعلى بقى القانون الفرنسي بص الاضيات الزنة ازاي القانون الفرنسي قال فيه اربع جرائم يا جماعة اربع جرائم في حرط الزنة اربع جرائم على الزني والزانية لا يا باشا اربع جرائم عنfa لبحكمهم مجرم ياللي بتحاكم زاني متزوج في حالة لو ما زناش على فراش الزوجية تمالك مجرم يلي بتحاسب زانية متزوجة في حالة لو جوزها مش امه وجوزها ما رفعش دعوة مجرم يلي بتحاسب زانية غير متزوجة في حاله ما قبضتش هي واحده مش ليه اصلا لو قبضت بيها هتبقى قانون تاني وضرائب ثانيه مش لان الزنا وحس لان ديت تدخل في قانون ثاني متهربه من الدفع مجرم يا اللي بتحاسب زاني غير متزوج ليه وانت مالك انت واحد غير متزوج عزيزي انت مالك فالقانون الفرنسي بص للزنا ان ما فيش حاجه اسمها حق لا ولا حاجه اسمها حق المجتمع والانساب هو ده حق الراجل والمراه هم احرار انما قانون الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العذر طب انتم لما عملتم الحرم الاتزجة والمصايب جات والخسف والمسود والخيانات الزوجية المجتمع تضمر يا جماعة فعشان كده تعالوا وقتلوا ما حرم ربكم عليكم الشعار اللي بعد كده ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يا رب ربنا بيتكلم عن ايه بيتكلم عن توحيد الكلمة بيقول للصحابة خلوا اديكوا واحدة اتعاونوا من اجل نصر الدين الله يا رب ده بقالنا واحد وعشرين صفحة في صورة الانعام بنتكلم عن كلمة التوحيد وجايين بعد واحد وعشرين صفحة في كلمة بتكلمنا عن توحيد الكلمة ايوة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة لو تعبتوا واحد وعشرين صفحة في زراعة العقيدة الصحيحة في نفوس المجتمع المسلم بعد كده اي حاجه هتبقى سهلة لان ربنا واحد وعشرين سنة بيتكلم عن كلمة التوحيد وبعد كده بعد واحد وعشرين صفحة أصدي في صورة الأنعام اتكلم في آية عن توحيد الكلمة ييجي واحد يقول لك يا عمي مش مهم مع قائد بقى المهم يبقى ايدنا واحدة والمهم لا العقيدة مهمة ايدنا كده كده هتبقى واحدة كده كده هنتعاون ونبقى شركاء في التعاون وصناعة مجد أمتنا ومجد أوطاننا ولكن لازم نعلم الناس العقيدة الصحيحة الشعار اللي بعد كده آه إنه يراكم هو وقبيله يعني إيه إبليس وآدم نزلوا الأرض يا جماعة آدم مفيش ولا بشر على وجه الأرض هو وحوق بس اتنين طب وإبليس كانت الأرض مليانة جن مليانة جن فإبليس بدأ يجند الجن وعمل حاجة اسمها عمل أول جماعة على وجه الأرض اسمها قبيل إبليس يعني قبيل قبيلة بتاعته اللي كلها علاقات ومصاهرة ومتشبكة مع بعض زي قبائل الشجرة كده اللي هي أخصان الشجرة اللي دخل في بعضها فإبليس كون جماعتين يحارب بهم آدم وذريته قبيل إبليس دول الجن اللي كانوا موجودين على وجه الأرض وقتها والجماعة التانية ذرية إبليس اللي هو بدأ يتجوز بقى ويمجب بقى ذرية فالوقتي فيه جماعتين موجودين على وجه الأرض أعوان لإبليس قبيل إبليس وذرية إبليس طب عايزة أقول إيه عايz اقول ان اول عمل ابليس عملو اول منزل على وجه الارض انو بدأ يربي الجن يدعوهم ويربيهم ويكون منهم قبيل ابليس عشان يدمروا البشر فبدأ بالتربية طيب وادم اول منزل على وجه الارض اول عمل عملوا ايه بنا الكعبة ان اول بيت ان وضع للناس للتي ببكة اللي هو الكعبة يعني ادم لما انزل على وجه الارض واخد صدمة عمره وسيب الجنة قبل ما يبني لنفسه بيت يستظلي بيه بنا الكعبة بنا بيئة aiman عشان الترب اول عمل صالح عبد الله به على وجه الارض هو التربية على ايد ادم بناء الكعبة واول عمل سيء حورب به دين الله على وجه الارض هو تربية قابل ابليس على وجه ابليس يعني من اخر المعركه معركه تربيه ادم نزل عرف ان اللي هيحسم المعركه التربيه وابليس نزل عرف ان اللي هيحسم المعركه التربيه انا بكلم الدعاه أنا بكلم كل انسان ربنا اداله علم في الدين بقول لازم تشتغل في التربية. لازم مهما ربنا فتح لك في الدعوه مهما ربنا فتح لك في الوعظ العام مهما بقيت شيخ مشهور ودعاه مشهور لازم يبقى لك مسجد جنب بيتك تربي فيه ولو 3 4 ملتزمين يطلعوا دعاك هي اللي هتحسم المعركه التربيه هي اعظم عمل الانبياء نصروا دين الله به <تصفيق> عشان كده ابليس انه يراكم هو وقبيله رب واللي ربا ما ماتشي الشعار الاخير في هذه الحلقة لم يدخلوها وهم يطمعون ربنا بيتكلم عن اصحاب الاعراف هنا ربنا بيتكلم عن واحد غلط غلطة في الدنيا دفعته 25 الف سنة وقوف في ارض المحشر بيتكلم عن واحد خرك يجاهد وعق امه وابوه فبسبب عقوق امه وابوه ربنا بتكلم عن الثقوب السوداء في الصحيفة يا جماعة اصحاب الاعراف مش بس الناس اللي عملوا حسنات وسيئات وتعادلوا مع بعض اصحاب الاعراف ناس عملوا حسنات كتير ولكن كان في صحفت في صحفتهم فوق باسود كان في صحفتهم معصية سر ما بيتوبوش منها و ما بيجددوش التوبة منها كان في صحفتهم عقوق والدين كان في صحفتهم hidden file ملف سود محدش عارف عنه حاجة ضمر لهم الحسنات ووقفوا في الاخر مش عارفين يدخلوا الجنة لحد ما ربنا في نهاية يوم الإيامة ربنا بيقول لم, لم يدخلوها يعني بعد يوم القيامه قعد 25000 سنه واهل الجنه دخلوا الجنة اتمنعوا من دخلها شافوا الانبياء وهما بيدخلوا وهما ممنوعين شافوا اول 70000 بيدخلوا الجنه وهما بيدخلوا وهما ممنوعين شافوا للنبي النبي وخرجوا من النار ودخلوا وهما ممنوعين شافوا للمؤمنين شفعوا لهم وخرجوهم من زنازين جهنم وهما ممنوعين شافوا اخر من يمر من عصرات بعد ما دخل جهنم وهما ممنوعين شافوا اخر اهل النار خروج منها بعد ما خرج ودخل من جهنم وهم ممنوعين لم يدخلوها وقفوا شافوا الكل داخل وهم ممنوع يدخلوا بس وهم يطمعون طبعاً ليه لانهم شافوا المنافقين ربنا طفى نور اعمالهم الصالحة زي ما بيقول ابن مسعود انما هم لسه اعمالهم الصالحة منورة فعندهم امل في رحمة الله سبحانه وتعالى عايز اقول ممكن غلطة واحدة تدفع تمانا كتير اول اصحاب الاعراف واحد مجهدين ولكن على قول من الاقول القوية ولكن عق ام وابوه ممكن فوق اسود في صحيفتك يمتص حسنات الصحيفة تجي يوم الايابة تلاقي نفسك واقف مع اصحاب الاعراف خدوا بالكم من الكبائر يا جماعة خدوا بالكم من الكبائر، خدوا بالكم من المبيقات، خدوا بالكم من الثقوب السوداء في صحيفكم عشان ما يجيش في يوم الأيام ربنا يحفظنا تلاقي نفسك واقف في قول الله لم يدخلوها وهم يطمعون شعارات القرآن شعارات بتنور حياتنا وبتنور طريقنا وبتشحن قلوبنا، انا كل حلقة بالعافية، بعرف أقف مع أربع خمس شعارات، وكمان مش بقدر اقف معهم باللي انا عايز اقف فيه لان ال ال ال اللي بيحصل الوقت في اني اناسته نورا اتنين باذن الله ان انا بدواءك بس انا بقولك دوق لو شعار واحد بس في الحلقة اثر في قلبك او حسيتي ان هو افادك في حياتك اعرف ان القرآن كله كده مصدقا بكلمة من الله ليه يا رب مش بكلام ليه بكلام مفردة لان كلمة واحدة في القرآن تغير لك حياتك واتنور لك طريقك وتعمل لك انقلاب ايجابي في حياتك خلينها مع القرآن خلونا مع شعارات القرآن النورانية اللي ربنا هينور بها حياتنا كلها وهينور بها قلبنا وهينور بها قبرنا وهينور بها لنا في ظلمات أرض المحشر خلونا مع شعارات النور خلونا مع الشعارات القرآنية خلونا ندعي ربنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك <تصفيق> آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي المولى الكريم الاكرم في نور اياك الكتاب الاقوم يا نستنورا بالكتاب الاعظم